ثم إن ربك للذين يعملون الصور بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم ربك من بعدها لغطور رحيم إن إبراهيم كان أمة قالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه